بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة المختارات الدعوية مادةً جديدةً وموضوعًا مميز بعنوان قرية العجائب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل لعباده إلى مرضاته سبيلاً وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول عليها دليلًا ورضي لهم نفسه ربًّا والإسلام ديناً ومحمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا أحمده حمد من لا رب له سواه وأشكره على جزيل فضله وعطاياه وأشهد أن الحلال ما أحلَّه والحرام ما حرَّمه والدين ما شرعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه رحلة مع مشتاق نعم مشتاق إلى دخول الجنات ورؤية رب الأرض والسماوات إنه حديث عن المشتاقين المعظمين للدين الذين تعرض لهم الشهوات وتحيط بهم الملذات فلا يرتفتون إليها هم جبال راسيات وعظائم ماضيات عاهدوا ربهم على الثبات قالوا ربنا الله ثم استقاموا يرون الناس عن سبيل الاستقامة يتراجعون وهم على طاعاتهم ثابتون قالوا ربنا الله ثم استقاموا أعظم ما قربهم إلى ربهم ثباتهم على دينهم وسرعة توبتهم بعد ذنبهم إنهم قوم إذا أذنبوا استغفروا وإذا ذكروا ذكروا وإذا خوفوا من عذاب الله زجروا يتركون لذة الملك والسلطان والمنعة والمكان في سبيل النجاة من النيران والفوز برد الرحمن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعي جزاء بما كانوا يعملون هم بشر من البشر ما تركوا اللذائذ عجزا عنها ولا مللا منها بل لهم غرائز وشهوات ورغبة في الملذات لكنهم قيدوها بقيد القوي الكريم يخافون من ربهم عذاب يوم عظيم عاهدوا ربهم على التباك لما قال الله تعالى لهم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فثبتوا على دينهم حتى ماتوا مسلمين لم يفلح الشيطان في جرهم إلى خمر خمار ولا مخالطة فجار ولا سفر إلى بلاد كفار الناس يتساقطون في الحرام وهم ثابتون على الإسلام فعجبا لهم ما أشجعهم وأقوى عزائمهم وأثبتهم الكل يتمنى أن يعيش عيشهم إن لم يتمنى ذلك في الدنيا تمناه في الأخرى ومن تشبه بهم فأراد الهداية المرضية والسعادة الأبدية فلا ينبغي أن يقعد على أريكته وينتظر أن تنزل عليه الهداية من السماء أو أن يشربها مع الماء كلا بل عليه أن يسعى إلى تحصيلها ويسلك سبل اتباعها ومن يخطب الحسناء لا يغره المهر ومن الناس من تشتاق نفسه إلى الهداية ولكن يمنعه بغضه للصالحين أو مواقف وقعت له معهم فحمل في نفسه عليهم أو تجده يعلق صلاحه واستقامته بأشخاص يعينونه على الدين فإذا فسدت أحوالهم او فرق الدهر بينهم انتكس عن الدين وعسى رب العالمين وهذا حال اولئك المرتدين الذين عقد الذين علقوا اسلامهم بحياه النبي عليه الصلاه والسلام فما داموا يخالطونه ويحدثهم ويساكنونه فهم ثابتون على الإسلام بل قوام في الاسحار صوام في النهار ولكن ما ان فارق سواده سوادهم حتى ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد إسلامهم حتى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم الله حي لا يموت يسمع دعاء الداعين ويقبل توبة التائبين من لجأ إليه كفاه ومن فر إليه قربه وأدناه إذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم من تقرب إليه شبراً تقرب الله إليه ذراعاً ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب الله منه باعاً ومن استقر في قلبه الإيمان تبت على عبادة الرحمن وإن اشتد عليه البلاء وانتقل معي إن شئت إلى هناك انتقل معي إلى هناك إلى المدينة وادخلها وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس مع أصحابه الكرام فحدثهم عن البيت الحرام وفضل العمرة والإحرام فطارت أفئدتهم شوقا إلى ذاك المقام فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه وحدثهم على التسابق عليه فما لبثوا أن تجهزوا وحملوا سلاحهم وتحرزوا فخرج صلى الله عليه وسلم مع ألف وأربعمائة من أصحابه مهلين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين فلما اقتربوا من جبال مكة بركة القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن يبعتها لتسير فأبت عليه فقال الناس خلأت القصوى أي عصت القصوى فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني فيل أبرهة لما أقبل يريد الإضرار بالكعبة فحبسه الله تعالى عن ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوتبت وتوجه بها إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة تسامع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه عن البيت الحرام فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل فما زالت البعوث بينهم وبين قريش حتى أقبل إليه سهيل ابن عمر فصالح النبي صلى الله عليه وسلم صلحا عاما على أن يرجع المسلمون هذه السنة ثم يأتوا في السنة القادمة لأجل العمرة وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين المصطَضعَفِين من جاء من مكة إلى المدينة يريد المدينة والإسلام فإن المسلمين يردونه إلى مكة ولا يقبلونه أما من جاء كافرا مرتدًًّّا إلى دين الكافرين خارجاً من المدينة إلى مكة فإنهُ يقبَل فيها لما سمع المسلمون هذا الشرط قالوا سبحان الله يا رسول الله من جاءنا مسلما نردّه إلى الكافرين كيف نردّه إلى الكفار وقد جاءوا مسلماً فبينما هم كذلك إذ أقبل شابٌ يردل في ق يسير على الرمضاء تحترق قدماه في الصحراء أقبل وهو يصيح يقول يا رسول الله يا رسول الله فنظروا فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمر الذي هو الآن يكتب الصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم فعدبه أبوه وحبسه فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده تسيل جراحه دما وتفيض عيونه دمعا ثم رمى بجسده المتهالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينظرون إليه فلما رأاه سهيل غضب كيف تفلت هذا الفتى من قيوده ثم صاحبه على صوته وقال هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده إليه قال صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد قال إذن ليس بيني وبينك كتاب قال صلى الله عليه وسلم فأجز هذا لي فقط هذا أجزه لي اسمح بأن أخذه معنا قال والله ما أنا بمجيزه لك إذا أخذت هذا الشاب معك والله ما بيني وبين الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينهي الكتاب بينه وبينهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر سهيل ابن عمر العبيد الذين عنده أن يجر ولده إلى مكة لأجل أن يعيدوه إلى حبسه مضى أبو جندل وهو يصيح ويستغيث بالمسلمين يقول أي معاشر المسلمين كيف أرد إلى الكافرين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت من العذاب كيف أرد إلى عبادة اللات والعزة والمسلمون ينظرون إليه لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا ثم مضى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يتذكرون أبا جندل ابن سيد من السادات طالما تنعم بالملذات وتلذذ بالشهوات ثم يجر أمام المسلمين بقيوده ليعاد إلى سجنه وحديده وهم لا يملكون له شيئا مضى أبو جندل إلى مكة وحيدا يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين مضى رضي الله عنه حتى إذا كاد أن يصل إلى مكة قبض عليه أولئك العبيد أكثر ثم حبسوه في بيت من بيوت مكة ورجع المسلمون إلى المدينة وصلوا إلى هناك وفي قلوبهم من الغيظ على الكافرين ما فيها بعدها اشتد العذاب على المسلمين المصاعفين في مكة وكان منهم أبو جندل وكان منهم رجل اسمه أبو بصير ومنهم بقية المصاعفين في مكة وكانوا يحاولون التفلت من قيودهم حتى استطاع أبو بصير أن يهرب من حبسه فمضى من ساعته إلى المدينة يحمله الشوق ويحدوه الأمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مضى أبو بصير يطوي قفار الصحراء تحترق قدماه على الرمضاء حتى وصل إلى المدينة فتوجه إلى مسجدها فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه في المسجد إذ دخل عليهم أبو بصير عليه أثر العذاب ووعثاء السفر وهو أشعة أخبر ما كاد يلتقط أنفاسه حتى أقبل رجلان من كفار قريش فدخل المسجد فلما رآهما أبو بصير فزع واضطرب وعادت إليه صورة العذاب فإذا هما يصيحان يقولان يا محمد هذا أول من نقاضيك عليه بيننا وبينك عهد من جاءك من عندنا من مكة أن ترده إلينا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا أبو بصير أخرج معهما قال يا رسول الله كيف أخرج معهما أنا ترى ما قد لقيت من العذاب قال يا أبو بصير بيننا وبينهم عهد أخرج معهما عندها سمع أبو بصير واطاع خرج معهما فلما جاوزوا المدينة شيئا يسيرا نزلوا لطعام جلس أحدهما عند أبي بصير ومضى الآخر لقضاء حاجته فالجالس عند أبي بصير أراد أن يهين أبا بصير فأخرج سيفاً معه وبدأ يستعرض أمام أبي بصير ويقول يا أبا بصير لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل يقول أصحابك هؤلاء الذين أنت تريد السكن معهم والجلوس معهم والله لأضربنهم بسيفي هذا يوماً إلى الليل غضب أبو بصير قال تضربهم بسيفك هذا قال نعم قال أرني هذا السيف فوالله ما أراه ماضيا ما أراه سيفا جيدا قال بلا والله إنه لجيد لقد جربت به وجربت قال أبو بصير ناولني السيف فناوله ذلك الغبي السيف فلما وقع السيف في يد أبي بصير رفعه ثم هوى به على رقبة الرجل فما هو إلا أن أطار رأسه حتى اقترب صاحبه الذي كان يقضي حاجته اقترب لأجل أن يأكل معهم الطعام فلما رأى جسد صاحبه ممزقا مجندلا مفرقا فزعا وفر من ساعته حتى وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد فإذا هو يرى هذا الرجل الكافر وهو على فزعه واضطرابه يراه مقبلا إليهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لقد رأى هذا ذعرا حتى إذا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قتل والله صاحبي وإني لمقتول فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا واتسيف في يده يقطر دما قال يا رسول الله يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فردني إليكم وأذكني في المدينة قال صلى الله عليه وسلم لا بيننا وبينهم عهد يا أبو بصير فقال أبو بصير أو يا رسول الله أعطني عشرة رجال أفتح لك مكة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى أصحابه وقال ويل أمه ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير أخرج من المدينة بيننا وبينهم عهد فسمع أبو بصير وعقا نعم وما حمل في نفسه على الدين ولنقلب عدواً للمسلمين فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من الثواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأتعب نفسه وعدب جسده خرج أبو بصير من المدينة فاحتار أين يذهب؟ في مكة عذاب وقيود وفي المدينة مواثيق وعهود فمضى إلى سيف البحر في شمال جدة فنزل هناك في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس أول ما سكن في تلك الصحراء تسامع به المسلمون المصدعفون بمكة فعلموا أنه باب فرج إن فتح لهم فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكة يعذبونهم فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير ثم جعل المسلمون يتوافدون إليه من كل مكان حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة لقريش قادمة من الشام إلا قطعوا عليها الطريق وأخذوا ما معها فلما كثر ذلك أرسلت قريشي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد كف عنا أصحابك قال هؤلاء ليسوا أصحابي أنتم منعتوهم أن يكونوا أصحابي هؤلاء ليسوا أصحابي فقالت له قريش إذا نأذن لك أن تمسكهم عندك خلصنا منهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بل فرح بذلك ثم أرسل كتابا إلى أبي بصير يدعوهم إلى القدوم إليهم في المدينة فلما وصل الكتاب إليهم فرحوا واستبشروا أما أبو بصير فكان قد ألم به مرض الموت وهو يردد قائلاً ربي العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر فلما دخلوا عليه قالوا له يا أبا بصير إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بسكن المدينة إن غربتنا قد انتهت وحاجتنا قضيت ونفوسنا أمنت فاستبشر أبو بصير ثم قال وهو يصارع الموت أروني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولوه الكتاب فأخذه ثم قبله ثم جعله على صدره وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم جعل يشهق حتى مات نعم مات أبو بصير ولم يذوق من لذة الدنيا شيئا مات وهو قد ختم الدين ودان لرب العالمين مات لكنه استراح من عناء هذه الدار ويرجى أن يكون اليوم في دار القرار ينظر فيها إلى وجه رب الأرض والسماء الذي من أجله سفك الدماء ومات مشرداً في الصحراء فلا نامت أعين الجبناء ولئن غلقت دونه أبواب الأرض فلعله فتحت له أبواب السماء قال الله عز وجل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فطوب والله لأبي بصير من يثبت اليوم مثل تباته شاب أسعده الله بطاعته وحفظه برعايته وتولاه بعنايته همه في الجد والطلب وبدنه في الصلاة والقرب فلو رأيت بكاءه في الخلوات وعند تلاوة السور والآيات لسمعت لصدره النات ورأيت في وجهه حسرات قطعه ذلك عن الشهوات ودفعه إلى القربات فهو راض كل الرضا ما دام أن الجنة هي الجزاء وأنت يا من لم تبتلى كبلائه ولم تضر بضرائه أنت يا من تتقلب في النعم ولا تخشى النقم يا من تنادى في الليل والنهار لطاعة العزيز الغفار أنت يا من ملت منك الشهوات وتتابعت الزلات وعظمت السيئات أنت أما أنا لك أن تتوب وتترك الذنوب وتأوب وربك ينظر إليك ويرقب ويسخط ويغضب والملائكة تسجل وتكتب وتحصي وتحسب وأنت سادر في غفلاتك لاهن عن يوم مماتك أفلا تصبر على فراق لذة لراحة عظيمة وجنات كريمة فاتعب قليلا. حتى ترتاح طويلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ومهما اشتد البلاء فهو قليل ما دام أن الجنة هي الجزاء يستشعر العبد وقت بلائه أن الله قريب مجيب يسمع أناته ويجيب دعواته يعظم له أجره ويضع عنه وزره والله لا يضيع أجر المحسنين من تصبر على مفارقة الشهوات وغض بصره عن المحرمات وحفظ سمعه عن الأغنيات وعف فرجه عن الفواحش والآثام وحفظ يده ورجله عن مواقعة الحرام بل من حاسب نفسه فيما نظرت إليه عيناه او سمعته أذناه او مشت إليه رجلاه أو لمسته يداه من كان يعلم أن الله للعباد بالمرصاد يناقشهم الحساب يراقب النظرات واللحظات والكلمات والهمسات يحاسبهم على مثاقيل الذر ويراهم في البر والبحر من كان هذا حاله خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه وليبشر بالنعيم المقيم بجوار الحليم الكريم الذي يهون معه كل عذاب وبلاء في السنة العاشرة من الهجرة خرج مسيلمة الكذاب اليمامة في نجد من جزيرة العرب ادعى النبوة وأنه رسول أنزل عليه قرآن ومن قرآنه أنه كان يقول يدعي أنه قرآن كان يقول مسيلمة والطاحنات طحن والعاجنات عجنة والخابزات خبزة والثاردات ثردة واللاقمات لقمة ويهدي هذيانا يسميه قرآنا فاستخف قومه فآطاعوه فاتبعه سفهاء رعاع حتى صار له جند وأتباع فاغتر بقوته واستطال بسطوته فأرسل بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله السلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في النبوة معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يظلمون فإذا جاءك كتاب هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين فلما قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام عجب من جرأة مسيلمة على الملك العلام فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم تلفت صلى الله عليه وسلم في أصحابه ينظر فيهم يلتمس منهم رجلاً فطنا جريئاً يحمل هذا الكتاب إلى مسيلمة من يحمله؟ أبكر؟ عمر؟ عثمان؟ علي؟ طلحة؟ الزبير؟ قتادة؟ فابتدر من بينهم حبيب بن زيد شاب ما أسرته عن خدمة الدين شهوة ولا شغل عن ربه بلذة امتلأ قلبه تصديقاً وإيماناً وقطع الليلة تسبيحاً وقرآناً أخذ الكتاب من يد النبي الأواب ثم مضى به من ساعته من المدينة إلى اليمامة فسار أكثر من ألف كيل حتى وصل إلى مسيلمة دخل حبيب على مسيلمة الكذاب تناوله الكتاب نظر مسيلمة في الكتاب فغضب وأسبد وأرعد ثم جمع قومه حوله وأوقف حبيب بن زيد بين يديه وسأله ممن هذا الكتاب قال حبيب هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب نعم أشهد أن محمد رسول الله قال مسيلمة وتشهد أنّي رسول الله نظر إليه حبيب مستهزئًا ثم قال إن في أذني صممًا فلا أسمع ما تقول يعني أنت يا مسيلمة أقل وأحقر من أن يسمع كلامك اصلا مسيلمة غبي ظن أنّ فعلاً لا سمع الكلام أعاد عليه قال اتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أنّ محمد رسول الله قال طيب وتشهد أنّي رسول الله قال إني لا اسمع شيئاً علم مسيلمة أن المسألة فيها سر فأشار إلى جلاده فأقبل بسكينه وجعل يطعن بها حبيب بن زيد طعنات وهو يظن أن هذا الشاب بين يديه لا يزال غلاما يكفيه طعنها وطعنتان فيرجع إلى ما يريد مسيلمة لما بدأت الدماء تسيل من أنحاء جسده قال للمسيلمة ها أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمماً فلا أسمع ما تقول عندها غضب مسيلمة وأمر الجنود فأمسكوا حبيب بن زيد شابي ثم أمر السياف ومد لسانه وجعل يقطع لسانه حتى قطع لسانه الذاكر ثم أوقفوه بين يدي مسيلمة الفاجر والدماء تسيل من فمه الطاهر ثم صاحبه مسيلمة قال تشهد أني أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أن محمد رسول الله قال وتشهد أني رسول الله اشار برأسه في المرة الأولى قال نعم قال ثم قال له وتشهد أني رسول الله فأشار برأسه لا عندها غضب مسيلمة غضبا شديدا وأمر سيافه أن يقطعه فقطع يده ثم قطع يده الثانية ثم قطع رجلة ثم وقع على الأرض ولا زال يقطعونه أشلاء وهو يئن على الأرض ودماؤه تسيل ولحمه يتساقط وهو ينتفض من شدة الألم حتى مات نعم مات قطع لسانه ومزق جسده وكسرت عظامه في سبيل رضا الرب جل جلاله حتى إذا أوقف بين يدي الله يوم القيامة فسأله ربه قال له يا عبدي لم قطع لسانك وجدع أنفك وبترت يدك وسفك دمك قال في رضاك يا رب العالمين وما لجرح إذا ارضاكم وألموا نعم من أجلكم يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأنات إلى لذات والبكاء إلى حدام والدماء إلى مسك وفيحاء ولئن عذبت يا رب في الأرض فبيض وجهي يوم العرض عندها يفرح ربه بلقائه ويبدل ألمه بنعمائه يرفع درجته ويغفر زلته ولعله يناجيه ربه ويقول يا عبدي تقلب في النعيم كما تشاء فاليوم أنعمك نعيما لا شقاء معه أبدا وأعطيك ملكا لا تشارك فيه أحد الملائكة يدخلون عليك من كل باب والنعيم بين يديك يأخذ بالألباب ولدينا مزيد وزيادة وفرحة وسعادة فآهن ما أحسن والله أيها الإخوة والأخوات تلك المحاضرة ما أحسنها عندما يسمعها من ربه جل جلاله من ملك الدنيا والآخرة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهوا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعوا سلام قولا من رب رحيم نعم والله هو رب الرحيم حياة القلوب في محبته وأنس النفوس في معرفته وراحة الأبدان في طاعته ولدة الأرواح في خدمته وكمال الألسن بالثناء عليه وذكره وعزها بالتعبد له وشكره فأهل ذكره هم أهل مجالسته وأهل طاعته هم أهل كرامته أما أهل معصيته فلم يقنطهم من رحمته إن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب ليغفر لهم المعائب وبعض الناس تشتاق نفسه إلى الهداية ولكن يمنعه الكبر من اتباع شعائر الدين نعم يتكبر عن تقصير ثوبه فوق الكعبين وإعفاء لحيتي ومخالفة المشركين فجمال مظهره أهم عنده من طاعة ربه وبعض النساء كذلك لا تزال تتساهل بأمر الحجاب حرصا على تكميل زينتها وحسن بزتها أو تعصي ربها بنتف حاجبها أو تضييق لباسها وإذا نصحت استكبرت وطغت ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر فكيف بالله عليكم إذا كان هذا الكبر ما من دخول الجنات جبله ابن الأيهم كان ملكاً من ملوك غسان دخل إلى قلبه الإيمان وأرسل إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في القدوم إليه في المدينة والدخول في الإسلام سر عمر والمسلمون بذلك سرورا عظيماً وأرسل إليه عمر أن يقدم إلينا ولك ما لنا وعليك ما علينا وقبل جبلته في خمسمائة فارس من قومه فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجة بالذهب ووضع على رأسه تاج مرصعا بالجوهر وألبس جنوده ثيابا فاخره ثم دخل المدينة فلم يبقى أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان فلما دخل على عمر قرب مجلسه وأدناه عنده لما دخل موسم الحج حج عمر وخرج معه جبله فبينما جبله يطوف على البيت كان عليه إزارا مسبلا طويلا فوطئ على إزاره رجل فقير من بني فزاره فالتفت إليه جبل وقال لما وطأت على إزاري ثم رفع يده ورطم وجه ذلك الفزاري حتى هشم أنفه فغضب ذلك الفزاري ومضى إلى عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ضرب وجهي حتى هشم أنفي فدعاه عمر قال تعالى يا جبل فلما أقبل إليه قال لما ضربت وجه أخيك حتى هشمت أنفه قال إنه وطئ إزاري ولولا حرمة البيت لضربت عنقه قال عمر أما الآن وقد أقررت فإما أن ترضيه وإلا اقتص منك ولطمك على وجهك قال جبل عجبا يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه قال نعم إن الإسلام قد سوى بينك وبينه يا جبل فما تفضله بشيء إلا بالتقوى قال جبل إذن أتنصر أعود إلى النصرانية قال عمر إن تنصر ربنا عنوك من بدل دينه فاقتلوه فلما أسقط في يده قال يا أمير المؤمنين أخرني إلى غد قال لك ذلك فلما كان الليل ركب, بغلة، ركب جبلة على بغلة وأركب أصحابه معه ثم هرب من مكة ثم ذهب إلى القسطنطينية وتنصب فلما مضى عليه زمان هناك ذهبت اللذات وبقيت الحسرات فتذكر أيام إسلامه ولدت صلاته وصيامه فندم على ترك الدين والشرك برب العالمين فجعل جبلته يبكي ويقول تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر ويا ليتني لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر ثم لا زال على نصرانيتي حتى مات مات على الكفر لأنه تكبر عن الدلة لشرع رب العالمين فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية وليكن أكثر لربه تواضعا وذلا يسجد بين يديه ويتقرب إليه مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأحيانا يرغب المرء في الهداية ويستقيم عليها زمانا ثم يغرى بمتع من متع الدنيا إما بجاه او وظيفة أو مال أو صداقة أو منصب فيترك دينه لأجلها وأحيانا يلتف عليه اقران يزينون له الشهوات يدعونه إلى الملذات فيشاركهم في منكرهم ويسكت عن معصيتهم فينتقل من عز الطاعة إلى ذل المعصية فيرتد على عقبيه بعد إذ هداه الله وبالصحيحين أن كان كاتبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الوحي وكان قد حفظ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران ارتفع شأنه عند الصحابة أغراه بعض المشركين بدنيا ومال ونساء فارتد عن الإسلام ولحف بعباد الأصنام طلباً لهذه المتع ثم أخذ يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال اللهم اجعله آية دعا عليه فلم يلبث أن مات فلما مات انقطعت عنه اللذات وبقيت الحسرات وعظمت السيئات فلما مات حفروا له فدفنوا فلما أصبحوا مروا بقبره فإذا الأرض قد نبذته فوقها وإذا جثتهم القأة على التراب فعجبوا كيف أخرج من قبره فقال بعضهم لبعض هذا من فعل محمد وأصحابه ثم عادوا وحفروا له وأعمقوا ثم دفنوا فلما أصبحوا مروا بقبره فإذا الأرض قد لفظته فوقها قالوا عجباً من أخرجه ثم قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه ثم عادوا وحفروا وحفروا وأعمقوا أكثر ما استطاعوا ثم دفنوا فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها فقالوا هذا والله ليس من ثعل البشر فتركوه منبوذا على الأرض تمر به الكلاب فتبتح رجليها فوقه وتبول على وجهه والثعالب تنهش من لحمه والغربان تأكل من جسده ذله له في الدنيا قبل الآخرة نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ومن الناس من يستقيم زمانا على الطاعات ويأنس برب الأرض والسماوات يتلذذ بمناجاته ويحيي قلبه بمحبته لكنه يرى أهل المعاصر والشهوات يزنون يشربون خمرا يقعون في المحرمات فيشتاق أن يجرب عيشهم وان يتمتع متعهم يظن أنهم سعداء فلا يلبث أن يتبين له الكرب والبلاء ذكر ابن جوزي في كتابه المنتظم أن المسلمين غزوا حصنا من حصون الروم كان حصنا منيعا حاصروه وأطالوا الحصار وتمنع عليهم أثناء الحصار أطلت امرأة جميلة من نساء الروم على المسلمين فرآها رجل اسمه ابن عبد الرحيم رآها فوقع حبها في قلبه فأرسل إليها رسالة قال كيف السبيل إليك فأرسلت إليه قالت أن تتنصر ثم تصعد إلي فتنصر ثم صعد إليها فلما صعد إليها وفقده المسلمون نظر بعضهم إلى بعض وبكوا عليه وعلى فراقه ثم لم يستطيعوا أن يفتحوا ذلك الحصن واغتموا غمّا شديدا وذهبوا فلما كان بعد زمان مر فريق منهم بذلك الحصن فتذاكروا ابن عبد الرحيم ما فعل فنظر بعضهم إلى بعض قالوا نسأل عنه فأقبلوا وصاحوا قالوا يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم فأطل عليه من فوق الحصن قالوا يا ابن عبد الرحيم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 الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون هذا خبر ابن عبد الرحيم أغري بفتنة النساء فأشرك برب الأرض والسماء وقد يغرى المرء بالمال فيغفر بالكريم المتعال وانظر إلى الأعشى بن قيس الأعشى بن قيس كان شيخا كبيرا شاعرا خرج من اليمامة من نجد يريد النبي عليه الصلاة والسلام راغما في دخول الإسلام مضى على راحلته مشتاقا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام بل كان من شدة شوقه يسير على راحلته وهو يردد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد وبتك ما بات السليم مسهدا ألا أي هذا السائل أين يممت فإن لها في أرض يثرب موعدا وآليت لا آوي لها من كنالة ولا من لفن حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرى الناس أمره أغيرا لعمري في البلاد وأنجد أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث اوصى وأرشد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثلي فترصد للأمر الذي كان أرصدا وكان ينشد الأشعار الكثير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقطع الفيافية والقفار يحمله الشوق والغرام للقاء النبي عليه السلام راغبا في الإسلام ونبدأ عبادة الأصنام فلما كان قريبا من المدينة اعترضه بعض المشركين قالوا له من أنت؟ قال أنا الأعشى بن قيس قالوا أنت الأعشى بن قيس شاعر اليمامة وهجر قال نعم انا شاعر اليمامة وهجر قالوا له ما حاجتك في المدينة؟ قال سمعت بهذا النبي؟ الذي خرج فيها وأريد أن أتبعه على الدين نظر بعضهم إلى بعض قالوا الآن شاعر واحد عند محمد وهو حسان بن ثابت قد فعل بنا الأفاعيل كيف لو أسلم الأعشى بن قيس مشكلة قالوا ردوه عن الدين قالوا له يا أعشى دينك ودين أبائك خير لك ابقى على دينك أنت عمرك تسعون سنة دينك ودين أبائك خير لك قال بل دينه خير وأقوى ماذا نعبد نعبد أصنام حجارة دينه خير وأقوم اتركوا ناقتي قالوا له يا عشاء قالوا نعم قالوا إن محمدا يحرم الزنا أي أنت إذا أسلمت ما تستطيع أن تسلم ننصحك تبقى على دينك قال انا رجل كبير وليس لي في النساء حاجة قالوا والله مشكلة قالوا له يا أعشى قال نعم قالوا إن محمدا يحرم الخمر أنت إذا أسلمت ما تستطيع أنك تشرب خمر أحسن ابقى على دينك واشرب كما تريد قال أصلاً الخمر مذلة للرجل مذهبة للعقل وأنا ما أشرب خمر قالوا مشكلة ماذا نفعل نظر بعضهم إلى بعض قالوا وغروه بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب خصرتين طول الأمل يعني طول العمر وكثرة المال قالوا له يا عشاء قال نعم قالوا أرأيت إن أعطيناك مئة من الإبل على أن تبقى على دينك وترجع إلى قونك ها ما رأيك مئة من الإبل يا جماعة تعتبر ثروة عظيمة مئة من الإبل تعتبر ثروة عظيمة حتى في زماننا قد يباع البعير ب أو ألف وخمسمائة فيصبح عندك أكثر من مئة او ألف يعني تعتبر ثروة عظيمة قال تعطوني مئة من الإبل قالوا نعم قال تجمعونها الآن قالوا نعم قال اجمعوها فجلس هذا الشيخ الكبير قد انحنى ظهره ورق عظمه واقتربت منيته ينظر إلى الابل المال يجمع بين يديه حتى إذا جمعوها بين يديه استاقها أمامه تسير أمامه كأنها السيل يجري بين يديه حتى إذا كاد أن يبلغ ديار قومه تعثرت به ناقته فسقط منها على رقبته ومات ومات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 يصدونه عنها وإذا أردت أن تتيقن بعاقبة مخالطة الفساق وأهل الفساد فانظر إلى عبيد الله بن جحش كان مجالسا للنبي عليه الصلاة والسلام بل كان ممن أوذي في دينه وضيق عليه في مكة فهاجر مع المسلمين للحبشة ترك أهله وبلده وماله وبيته في سبيل الله كانت معه زوجته أم حبيبة كثرت مخالطته للنصارى وابتعد عن المسلمين فما زال حاله يتردى حتى أصبح يوماً فقال لزوجته أم حبيبة قال يا أم حبيبة قالت ما تريد قال إني نظرت في الأديان فرأيت دين النصرانية خير الأديان وإني سوف أتنصر قالت أعوذ بالله كيف تترك دينك الحق الذي أنت عليه قال بل النصرانية خير منه ثم تنصر عياذاً بالله وكفر بربه وعلق الصليب على صدره وأكب على الخمر يشربها ويخالط النصرى حتى نسأل الله التبات على دينه حتى الممات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 الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كل من خارط أمثال أولئك الفساخ يخشى عليه أن اتبع طريقهم ومما يزيد المر صلابة في دينه وثباتا عليه أن يحمل هم الدين أن يصبح مؤثراً في العصات لا متأثراً به نعم ينصح هذا يعظ ذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله بالشريط النافع الكتاب المؤثر النصيحة الصادقة ليزداد إيماناً مع إيمانه وقوة في استقامته وانظر إلى الجبال الراسيات والخطى الثابتات انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وتأمل في حرصه على الدعوة إلى الله ثم أعجب من قوة ثماته على الدين أخرج ابن سعد في الطبقات والطبري في الرياض النظرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كانت الدعوة سرية بينه وبين الناس فكان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى جاءه أبو بكر قال يا رسول الله نحن الآن عددنا كثير ثمانية وثلاثون رجلا لما ننجهر بالدعوة إلى الناس قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر نحن قليل فألحى عليها أبو بكر حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج ثمانية وثلاثون رجلا خرجوا إلى جهة الحرم هذا وقف عند الكعبة هذا عند بئر زمزم هذا عند مقام إبراهيم بدأوا يجهرون بالدين أول داعية جهر بالدين وخطيب قام في الإسلام أبو بكر أقبلت عليه قريش هذا يضربه بعصى وذاك يدفعه على الأرض وهذا يعلوه بالنعم وهذا يحاول أن يطعنه بخنجر حتى وقع على الأرض وتمزق لحم وجهه وسألت منه الدماء أقبل عليه عتبة بن ربيع وجعل يقفز على بطنه لقتله حتى أقبل عليه قومه وحملوه رضي الله عنه إلى بيته حملوه إلى بيته وهو لا يعقل شيئاً وضعوه على الفراش جعلت أمه تبكي عند رأسه وتنزع اللحمة المجتمع وتمسح الدماء وهو لا يعقل شيئاً والدماء قد غطت فيابه فلما كان في آخر النهار أفاق التفت يميناً ثم التفت يسارا ثم كان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوه عجباً تسأل عنه هو الذي فعل بك ما فعل كان أبوه كافرا قالت أمه تسأل عنه ثم خرج أبوه قالت أمه يا أبني كل طعاماً واشراء شراباً قال والله لا أكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني فقالت أمه ما أدري عن رسول الله قال اذهبي إلى أمي جميل واسأليها عنه ذهبت أم أبي بكر إلى أم جميل بنت الخطاب كانت مسلمة تكتم إسلامها قالت يا أم جميل هذا أبو بكر يسأل عن صاحبه قالت أم جميل والله ما أدري عن صاحبه خافت أم جميل قالت ما أدري عن محمد لكن ان شئتي جئت معك إليه فأقبلت إلى أبي بكر فلما رأته قالت والله إن قوما فعلوا بك ذلك يا أبا بكر لظلمه قال يا أم جميل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع أم أبي بكر كانت كافرة قال ليس منها باس قالت هو سالم صالح قال أين قالت في, في بيت أبي الأرقم قالت أمك كل الآن واشرب قال والله لا أكل ولا أشرب حتى رأه بعيني فلما أظلم الليل اتكى على أم جميل وعلى أمه حتى أتيت به إلى بيت أبي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقّله رقة شديدة وأقبل إليه يضمه وأبو بكر يقول يا رسول الله ليس ببأس إلا ما أصاب الفاجر من وجهي ثم جلس أبو بكر لكن انظر إلى الرجل الذي يحمل الهم يعيش لقضية أول ما جلس التفت قال يا رسول الله هذه أمي برة بولدها مصلحة إلى زوجها وأنت رجل مبارك فادع الله أن يهديها إلى الإسلام ثم دعوها, ثم دعوها يا رسول الله فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت رضي الله تعالى عنها بفعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرس أبي بكر هذه وسائل من وسائل الثبات وقد بقي معي أيضا مجموعة من وسائل الثبات وما يتعلق بحال الصحابة في ذلك لكني أرى أن وقت. المحاضرة قد راق ذلك فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسدات وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه الجائزة وهم في الحقيقة سمعنا عنهم خيرا من قبل أن نأتي فلما دعونا إليها كأنما والله بشرنا بأحب ما نحب في الدنيا حرصا على لقاء إخواننا وعلى المشاركة معهم في ذلك ولو بأقل القليل فأسأل الله تعالى أن لا يحرم الإخوة الكرام القائمين على هذه الجائزة خير الجزاء وأسأل الله تعالى أيضا أن لا يحرم من قام عليها من كبار الناس أو صغارهم أن يحرمه الله تعالى من الأجر والثوار وأن لا يحرمكم أنتم أيضا على حضوركم والله تعالى أعلم وصلى الله عن نبينا محمد مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الثغر هاتف رقم 6 فاكس رقم 6 دولة الامارات العربية الشارقة هاتف المعرض 5 6 فاكس رقم 5 ويسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط